فوائد الكريمة شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل حيث اعترفوا بكماله وتنزيهه عن الجهل في قولهم سبحانه واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم واعترفوا لله بالفضل في قوله إلا ما علمتنا ومن فواعد العادة الكريمة إثباتوا اسمين من أسماء الله وهما العليم والثاني الحكيم طيب العليم من من الأسماء اللازمة هو المتعدية المتعدية يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم فهي من الأسماء المتعدية يقول العلماء الاسم المتعدي لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة إثباتوا اسما لله وإثبات ما دل عليه من صفة والرابع إثبات الحكم أو الأثر الذي يترتب على ذلك فمثلا العليم نثبت العليم اسم من أسماء الله ولابد نثبت العلم الذي دل عليه العليم وهي الصفة نثبت الأثر المترتب على ذلك والمتعد إلى الغير وهو أنه يعلم عز وجل قال الله تعالى يعلم ما بين أديهم وما خلفهم ولا يحيط به علم الحكيم كذلك الحكيم كذلك يعني لابد من أن نؤمن بالحكيم اسم من أسماء الله ونؤمن بأن بما دل عليه من الصفات والحكم دل على صفتين الحكم والحكمة الحكم والحكمة فهو من الحكم والحكمة الحكم قال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين حكم كوني وحكم شرعي فقول الله تبارك وتعالى أفع حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقن من مراجبه الشرع وقوله تعالى في سورة امتحنة ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا أيضا شرعي وقوله تبارك وتعالى عن أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يحكم الله لي حتى يذنى الأبي أو يحكم الله لي هذا حكم كوني وقوله تبارك وتعالى قال رب حكم بالحق كوني كوني لأننا قد حكم بالشرع فلا أحتاج إلى دعاء لكن أحكم بين أحكم بالحق يعني بيننا وبين أعدائنا طيب الحكم إذن ينقسم إلى إيش قسمين شرعي وكوني فالكوني يا أخوان الكوني لا بد من وقوعه إذا حكم الله بالشيء كونا فلا بد أن يقع فإذا حكم على شخص بالمرض صار مريضا بالفقر صار فقيرا شاء أم أبا الحكم الشرعي هل هو نافذ على كل أحد لا إنما يلتزم به من المؤمنون أما الكفار فلا يلتزمون به الحكمة هي كما قال العلماء وضع الشيء في موضعه اللائق به فخرج بذلك السفه، وهو أن يضع الفاعل الشيء في غير محله. إذا كانت الحكمة وضع الشيء في في محله اللائق به، فلننظر الحكمة لها متعلقان. متعلق، متعلق في الحكم، متعلق في نعم في الحكم الكوني، متعلق بالحكم الكوني، ومتعلق بالحكم الشرع. فإذا تأملت أحكام الله الشرعية وجدتها في غاية الحكمة والاتقان وأنها صالحة لكل زمان ومكان وأمة خصوصاً الأحكام التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أما الأحكام الأخرى فقد تكون غير مناسبة لكل زمان ومكان كذلك الحكم الكوني إذا تأملت أفعال الله عز وجل في خلقه وجدت أنها في غاية الحكمة وأنها على حال تبهر العقول وفي أنفسكم أفلا تبصون ولو أنك ذهبت إلى علماء التشريح حتى يبينوا لك ما في هذا الجسم من الأشياء التي تبهر العقول لأردت بذلك حكمة الله عز وجل ثم إن الحكمة في الحكم الكوني والشرعي لها حالة حالك في وضع الشيء أعلمه عليه وحالك في في الغاية المقصودة منه انتبه وضع الشيء أعلمه عليه هذا يسمى الغاية الصورية والغاية المترقبة تسمى العلة أو الحكمة الغائية فأنت مثلا إذا نظرت إلى أعكم الله الشرعية ولقل انظر إلى الصلاة الصلاة كونها على هذا الوضع قيام ثم انحناء ثم قيام ثم سجود لا شك أنها على هذا الوضع أحسن ما تكون، والغاية من ذلك أيضا حميدة محمودة وانظر إلى الحج أيضا كونه على هذه الصورة لا شك أنهم موافق الحكمة والغاية من موافقة للحكمة أيضا وكذلك أحكام القدرية تجد أن الله عز وجل يحكم بالأحكام القدرية على وفق الحكمة فمثلا ينزل المطر حيث كان في إنزاله مصلح ولكن قد يعاقب بالمطر قد يكون المطر عقوبة إذا زاد وكثر وكونه عقوبة حكمة أولى حكمة لأن الله قال ظهر الفساد في البلد والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لأنهم يرجعون فقوله ليذيقهم هذا تعليل لفعله عز وجل وقوله لأنهم يرجعون تعليل للمفعول يعني صار هذا المكروه من أجل أن نرجع هؤلاء قال يا آدم وأنبيهم بأسمائه عليك أن تنتهي. لا نتعرف هذا. فنتهي من التفكير في دفع لنا سفارتها. نعم. أما نقول يجب عليك أن تبحث وتتعلم وتسأل العلم حتى لا يستقر عندك. أبنى. نقول يجب إذا أشكر على الإنسان حكمته شيء من من الشر وع القدر فعليه أن يستسلم. وما كان المؤمن ولا ممن إذا قطع الله ورسوله أمرا أن يكون لا من خيرات الأمرين. وقالت عائشة للاعتسالتها ما بالو الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان العصيبنا ذلك فنمر بقضاء الصوم ولا نمر بقضاء الصلاة وليعلم أنه لابد لكل حكم من حكمة لكن مجهولة ولا بعث أن عن, عن الحكمة استرشادا لانتقادا هل هناك من حكمة معنومة ومعروفة من مثلاً موت صبي صغير في السن جداً بحالة خضرة جداً سعره مثلاً كحادث مرئة لأنني سمعت أحد الكفار مرة وجه له سؤال هل تؤمن بالله أو لا؟ فقال أنا أكيد أؤمن بالله وطفل صغير مثلاً يمشي في الغابة فيصطدم بشجرة مثلاً ويموت موت شنيعة كيف يكون هذا فالنهيد جوابني أنا شافيين لي حكمة عظيمة أعظم حكمة ابتلاء المصابق بهذا الصبر ابتلاءه به هل يصبر أو لا يصبر وهذا من أحسن ما يكون ولهذا إذا نزلت المصابق الكبيرة بالإنسان المؤمن ازداد إيمانا بالله عز وجل إذا صبر واحتسب قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لكن من كان على طرف فهذا خطر عليه جدا. قال الله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن صابه خير اطمأ النبى، وإن صابت فتنة انقلب على وجهه. ووأنا يحكي لنا بعض الناس أن فلانا كان على جانب كبير من من السفة والفسق، فمات أبوه، مات أبوه وأصيب به وحزن، فعاد مستقيما. هذا مستقيم بينما لو يصاب هذه المذمة هذه المصيبة فقد يرتد عن الإسلام الله ويرى ويرى أن الله قد ظلمه وما أشبه ذلك من الأشياء التي تخرج من الإسلام. فيكم هل أفعل دائما تكون على بابها نعم تبارك وتعالى وهو عليك. نعم صحيح على بابها <تصفيق> لأن بدأ الخلق إعادة الخلق أهوان لكن يا شيخ أهوان لنا يعني أهوان بالنسبة للمخلوقين يعني أنا أذهب من إن الله عز وجل كل شيء ما أمره إذا أرد شيء يقول لن يكون كيف نعم هو كله عليه هج لا شك كله عليه هج لكن بعضه أهوان بعضه ولا سمعنا أهوان أنه يكون شديد في الثاني المفضل عليه لا لأن هو عند الله كله هيج. شيخ هل لأننا نرد على شيخنا يعلمون غير هذا لأن تلقينا غير هذا. إيه نعم حين أليس الله أليس الله تعالى قادرا على أن يقول وهو هجم عليه؟ ولا. طيب لماذا قال قاله؟ حتى يتبين كل إنسان عاقل يعرف أن إعادة خلقهون من ابتداء الله تعالى يخاطب الناس من عقلهم. لأن ذلك الشيء آ الله خير أما الشكوى معلوم إن إنها هذه الأصل ما فيها خير. لكن اتباع الخصم المعادلة المخاطبة تقول نعم المخاطب زي توهم هذا صعب نعم نعم يفعل الوهم يفعل العقل حتى العقل يعرف إن الشيء ال هو من ال قال الملائكة استجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ما وسكت فر من الكافرين وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيدا شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الضالين أزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا أهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى <تصفيق> بعد أن ذكر أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم أي عرض المسميات بدليل أنه لم يقل ثم عرضهن ولو كان الضمير يعود على الأسمى لقال عرضهم وأيضا قال أنبئوني بأسماء هؤلاء فدل ذلك على أن المعروض هي المسميات قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فهنا سبق علم إلى آدم وجهر من الملائك ليريهم الله عز وجل فضل آدم عليه الصلاة والسلام فقال أنبئني بأسمائها ولا أنكم صادقين قالوا سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وسبق الكلمة لهذا وبيان فوائده قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فعنبأهم وآدم الظاهر أنه علم وليس بوصف على أبينا وهو مشتق لغة من الأدمى وهي لون بين البياض الخالص والسواد أنبئهم بأسماءهم أي بأسماء هذه المسميات فلما أنبأهم من الفاعل؟ آدم لما أنبعهم أنبأ الملائكة بأسمائهم قال أي قال الله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تقتمون وذلك لرد قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها واسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم أراد الله تعالى أن يبين مدى علم الملائكة بأمر يشاهدونه، ومع ذلك لا يعرفونه. بعرض المسميات عليهم وطلب معرفة أسمائها. ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض أي ما غاب فيهما، ووأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون؟ في هذا الحديث فوائد منها. في هذه الآية فوائد منها إثبات القول لله لقوله يا آدم وأنه بحرف وصوت مسموع لأن آدم سمعه فأنبعه وهذا الذي عليه السنة والجماعة والسلف الصالح أن الله تعالى يتكلم بكلام مسموع كلام مترتب بعضه سابق لبعض يقول ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن آدم عليه الصلاة والسلام انتثل واطاع ولم يتوقف لقوله فلما أنباعهم ولهذا طوى ذكر قوله فأنباعه إشارة إلى أنه بادر وأنبع الملائكة في استفاد منه سرعة مثال آدم يعمل لها زوجه ومن فوائد الآية الكريمة جواز تقرير المخاطب بما لا يمكنه دفعه والتقرير لا يكون إلا هكذا أي في أمر لا يمكن دفعه وذلك للقول ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ ومن فوائد الآية بيان عموم علم الله عز وجل، وأنه يتعلق بالمشاهد والغائب. لقوله أعلم غيب السماوات والأرض. ومن الفوائد أن السماوات ذات عدد. لقوله السماوات والأرض. جاءت مفردة والمراد بها الجنس لأن الله تعالى قال هو الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهم ومن بواعد الآية الكريمة أن الملائكة لها إرادات تبدي وتكتب يقول أعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون ومن فوائد هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى عالم بما في القلوب سواء أبدي أم لم يبدأ لقوله ما تبدون وما تبتمون انتبهوا لكلمة عالم عالم لما في القلوب لو قال قائل ما دليلك على أنى الملائكة لها قلوب قلنا قوله تعالى فلما نعم فزع حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير ثم قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد يعني اذكر إذ ومثل هذا التعبير يتكرر كثيرا في القرآن والعلماء يقدرون لفء ذكر وهم بحاجة هذا التقدير لأن إذ ظرفية والظرف لا بد له من شيء يتعلق به إما مذكورا وإما محذوفا لا بد من هذا وفي نظر الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي ومثل الظرف وعلى هذا فنقدر اذكر إذ وإذ قلنا للملائكة استولوا لآدم وسبق الكلام على ذكر الملائكة ومن أين الشق هذا اللفظ أليس كذلك نعم أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أسجدوا السجود هو السجود على الأرض بأن يضع الإنسان آلى جسمه على الأرض خضوعا وخشوعا وليس المراد مجرد الركوع لأن الله فرق بين الركوع وبين وبين السجود تراهم ركان سجدا السجد للآذم فسجدوا من غير تعخير فالفاء هنا للترتيب والتعقيب إلا إبليس <تصفيق> إلا إبليس أبى واستكفر وكان من الكافرين وعلى يد بالله إبليس هو الشيطان وسمي إبليسا لأنه أبلس من رحمة الله أي أيس منها يأساً لا رجاء بعده وقوله إلا إبليس قد يقول قائل هذه الآية تدل على أن إبليس من الملائكة وقد تقرر أن الملائكة خلقوا من إيش وإبليس مننا والجواب عن هذا الشكال أن يقال إن إبليس كان من الملائكة ظاهراً لأنه يأتي ويجتمع ويعبد الله كما يتعبده الملائكة حتى ظهر الدفين والعياذ بالله في قلبه وصار وتبين أنه كافر يقول إلا أبى واستكفر وكان من الكافرين <تصفيق> هذه الجملة الثلاثة القرآن على ثلاثة أوجه Taratan juutkarulia sikvar. Taratan juutkarulia sikvar, juunal ibe. Taratan juutkarulia ibe. Juunal ibe. Taratan juutkarulia ibe. Juunal ibe. Juunal ibe. Juunal ibe. في ibe. Juunal ibe. Juunal ibe. Juunal ibe. Juunal ibe. Juunal ibe. Juunal أباء يكون مع السجدين وفي أي سورة ذكر الاستكبار دون الإباء لا صاد صاد ذكر الاستكبار دون الإباء فهل المعنى أن الشيطان يوصف مرة بهذا ومرة بهذا ومرة بهذا أو نقول هو موصوف بالاثنين جميعا لكن لا مانع من أن يوصف الموصوف بإحدى الصفتين في موضع وبالصفتين جميعا في موضع أخر لأنه لا منافات. أبى يعني امتنع واستكبر أي صار ذا كبر وكان من الكافرين زعم بعض العلماء أن المراد كان من الكافرين في علم الله بناء على أن كان فعل ماضي والمضي يدل على شيء سابق فيكون معنى كان من الكافرين أي في علم الله لكن هناك لكن هناك تخليجا أحسن من هذا أن نقول إن كان تأتي أحيانا مسلوبة الزمان ويراد بها تحقق اتصاف الموصوف بهذه الصفة ومن ذلك مثل قوله تعالى وكان الله أفو الرحيم وكان الله عزيزي الحكيم وكان الله سميعا بصيرا وما أشبه هذه ليس المعنى أنه كان في ممضى بل لا يزال فتكون كان هنا مسلوبة الزمان ويراد بها تحقيق اتصاف الموصوف بما دلت عليه الجملة وهذا هو الأقرب وليس فيه تأويل ويجرى الكلام على ظاهره وكان من الكافرين لأنه ليس هو كل الكافرين لكنه منهم في, الآية في هذه الآية الكريمة بيان فضل آدم على الملائكة بيان فضل آدم على الملائكة وجهه يعني. Suojaa vasta. fast. lailla. Mä ojedillä minä lailla. Länsi on, että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 Mä päivä alasarfus. Mä päivä alasarfus. Mä päivä alasarfus. Mä päivä alasarfus. Mä päivä alasarfus. Mä päivä Ja niin edes السجود حق الله عز وجل فإذا أمر به أن يسجد لغيره فمن من الذي يمنعه أليس قتل النفس المعصومة من أكبر الكبائر ومع ذلك صار قتل إبراهيم الذي أمر أن يقتل ولده صار من من, من الطاعات الجليلة فقتل النفس حرام لا شك ومعصي لا سئة إذا كان يقتل الإنسان ولده أو يقتل أباه أو قريبة لكن لما كان بأمر الله صار طاعة لله ولهذا تفسر العبادة بأنها التذلل لله عز وجل بماذا؟ بفئة أوامره وشنب نواهيه فالصواب أن نأخذ القرآن بظاهر ونقول هو سجود حقيقي لكن لما أمر الله به صار ذلك من حقه وصار عباء وصار امتثاله عبادا ومن فوائد هذه الأهل الكريمة أن من انتسب إلى أحد ظاهرا عومل معاملته أبكر نين نين يو كيف وجد دلالة وجه الدلالة نعم ما وجه الدلالة أنه انتسب للملاعكة لأن الخطاب الموجه إليهم صار شاملا له صار شاملا له طيب ولذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين معاملة المسلمين واستؤذن أن يقتلهم مع أنه يعلم بعضهم بأعيانهم فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم مع ليس من نسبه نعم ومن فائد هذه الآية أن بالخير إذا كان قلبه منطوي على الشر فلا بد أن يتضح أبله. نعم <تصفيق> <تصفيق> أن في قلبه مرض خبيث نعم هذا <تصفيق> ننطلق منه إلى تربية الإنسان نفسه وأن ننظر الإنسان في قلبه هل فيه سر خبيث فليحذر منه لأن الإنسان قد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار تهي القلب تطهير القلب أهم من تطهير البدن، والخضوع لله بقلب أهم من الخذوع بالرأس وسجود القلب لله أهم من سجود البدن نسأل الله أن يعينا على ذلك احرصوا على هذا احرصوا على الصح القلب لا تحملوا رياء ولا شركا ولا غلة للمؤمنين ولا حقدا ولا حسدا طهروا القلوب حتى لا يختم لكم بسوء خاتمة إن الرجل لا يعمل بعمل أهل جنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. اللهم إن نعوذ بعظمتك من ذلك. نعم. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة أن إبليس ورياء بالله جمع صفات الدم كلها الإباء عن الأمر والاستكبار على الحق وعلى الخلق. والثالث الكفر إبنيس استكبر عن الحق لأنه لم يمد الأمر الله واستكبر على الخلق لأنه قال أنا خير من فاستكبر في نفسه ووأذلّ غيره والكبر بطر الحق وعمت الناس أنت الوقت نعم kun on käynyt, on hyvä, että se on hyvä. Se on hyvä. on hyvä. Se on hyvä. Se لما تو قال ولا تعرف لا. لا. قال أنه المنافقين و... ولا تعرف انه أذ الله الشطان غدينين فقل لايا آدمق فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم منه هدا فلا تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون voi laita, että vaan vuo, että tau, vitajatina, uda, ikävä, kunnallinen, ja viedä, viedä, viedä. Voi laita, viedä, viedä, viedä, viedä, viedä, viedä, viedä, viedä, viedä, viedä, ja kaikki oskun anta زوج معطوف على الفاعل ala, al على fiskun. على الفاعل ala anta? Al-fajl fiskun. La' al-fajl fiskun. La' al-fajl fiskun. La' al-fajl anta, ta' okied, la' La' وجوبا، وعلى هذا فأنت الضمير المنفصل هذا توكيد للضمير المتصل، وقول وزوجه هي حوى، كما ذبذ ذلك في صحيح البخاري. وقول وقال الجنة اختلف العلماء، نعم أول الجنة هي البستان الكثير والأشجار. Vasunia, vaikka se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, että se on, ولكنها جنة الخلد لأن أل هنا للعهد الذهني وقوله وكل منها رغدا حيث شئتما كل منها من هذه الجنة رغدا أي أكلا هنيا ليس فيه تنغيص حيث شئتما أي في أي مكان من هذه الجنة ونقول أيضا وفي أي زمان لأن كل منها فعل مطلق لم يقيت بزمان فهما يأكلان من أي مكان كان وفي أي زمن كان ولا تقرب هذه الشجرة الشجرة أشار الله إليها هذه الشجرة ولم يقل يقول شجر شجرة شجر كذا أو كذا بل أشار إليها بعينها وألف الشجرة للعهد الحضوري لأن كل ما جاء بأل بعد اسم الإشارة فهو للعهد الحضوري لأن اسم الإشارة يعني الإشارة إلى شيء قريب هذه الشجرة هل لنا أهمية في بيان نوعها لا ولهذا لم يبين الله في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة، فتكون من الظالمين، تكون ولم يقل فتكونان لأنها وقعت شوابا للطلب وهو قوله لا تقرب، فالفاء هنا للسببية، والفعل بعدها منصوب بأن مذمرة بعد فاء السببية. وقيل إن الفعل منصوب بنفس الفاء والأول للبصريين والثاني للكوفيين والثاني هو المختار عندنا بناء على القائد أنه متى اختلف العلماء النحو لإعراب كلمة أو جملة فإننا نأخذ بالأسفل ما دام المعنى يحتمله فتكون من الظالمين والظالم هو المعتدي لأن أصل الظلم هو النقص قال الله تعالى كلث الجنتين آت الأكلها ولم تظلم منه شيئا والظلم يكون بواحد من أمرين إما بتفريط في واجب أو غلو فيه أو انتهاك للمحرم والمراد به هنا انتهاك للمحرم يعني إن فعلتما فقد فأنتما ظالما لأنكما عصيتم الله في هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل من أن أخذ يا خالد وقلنا يا آدم وفي أيضا دليل على أن قول الله بصوت مسموع وحرف مرتب من أين يأخذ قول يا آدم اسكم ولولا أن آدم يسمع لم يكن في ذلك فائده وأيضا هو مرتب لأنه قال يا آدم أسكن أنت وزوجك وهذا ترتيب للحروف يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وإنما قلنا ذلك لأن بعض أهل البتا يقول إن كلام الله تعالى ليس مرتبا وأن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم خرجت دفعة واحدة يعني السين والباء والميم خرجت جفعة واحدة في المرتبة وهؤلاء يسمون الترانية الذين يقولون من كلام الله مفترم بعضهم ببعض لأن لأنهم يزعمون لو قلنا بترتبه وأن بعضه سابق على بعض لازم من ذلك أن يكون حادثا وكما تعرفون القاعدة عندهم أن الحادث لا يقوم إلا حادث وقد بينا مرارا أن هذه هذه قائدة مفاطلة ومن فوائد هذه الكريمة منة الله عز وجل على آدم وحواء حيث أسكنهم الجنة من أول ما خلقهم ومن فوائد الهات الكريمة مشهوعية النكاح لبني آدم من قوله أسكن أنت وزوجك. فهذه سنه ابينا ادم فان قال قائل زوجته بنته من بنت. نعم بنته قلنا إنها فرقت من ضلعه خلق الله من ضلعه فان قال قائل اذا تكون بنت الله فكيف يتزوج بنته فالجواب ان لله تعالى ان يحكم ما شاء لله أن يحكم ما شاء فكما جاز أن يتزوج الأخ أخته من بني آدم الأول، فكذلك جاز أن يتزوج آدم من خلقه الله تعالى من ضلعه، والله تعالى يحكم ما شاء. ومن فائدات الكريمة أن الأمر يأتي الإباحة. لقوله إيش وكل منا حيثما وكل منا حيثما وكل منه فإن هذا الإباحة بدليل قوله حيث شئتما خجرهما أيها كلا من أي مكان ولا شك أن الأمر ياتي الإباحة ولكن الأصل فيه أنه للطلب حتى يقوم دليل على أنهم إباحة ومن فوائد الآية الكريمة أن ظاهر النص أن ثمار الجنة ليس له وقت محدود، بل هو موجود في كل وقت. من أين تؤخذ؟ حيث سئتما. فالتعميم في المكان يقتل التعميم في الزمان. وقد قال الله تعالى: وأفاكى في فاكه الجنة وأفاكى كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى قد يمتحن العبد فينهى عن شيء قد تتعلق به نفسه لقوله ولا تقرب هذه الشجرة ووجه ذلك أنه لولا أن النفس تتعلق بها محتيج إلى النهي عن قربانها ومنها أنه قد ينهى عن قربان الشيء والمراد فعل الشيء مباشرة للمبالغة في التحذير منه فإن قوله تعالى لا تقرب لا هذه السجرة المراد لا تقربها أي لا تأكل منها لكن لما كان القرب منها قد يؤدي إلى الأكل نهي عن قربها ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي الإنسان أن يبهم ما أبهمه الله ووجه الدلالة أنه لو كان الله تعالى أراد منا أن نعتقد شجرة معينة لعينها فالأدب مع الله أن تبهم ما أبهم وتعين عين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب من أين تخرج؟ من قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين ومن أسباب ومن فوائد التكريم أن معصية الله تعالى ظن ظلم. ظلم للنفس وعدوان عليها. لقوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ثم قال تعالى فأزل لهما وفي قراءة فأزل لهما والفرق بينهما أن أزلهما بمعنى أوقعهما في الزلل وأزالهما بمعنى نحاهما فعلى أقلات الأولى يكون الشيطان أوقعهما في الزلل فزال عنها وخرج منها، وعلى الثانية رحمك الله يكون معنى نحاهما أي كان سببا لتنحيتهما أزل لهم الشيطان أي شيطان هو الظاهر أن أن أنه الشيطان الذي أبى أن يسجد لآدم أراد أن يقويهما حتى يكون مثله في مصر الله أزل لهم الشيطان عنها أي عن الجنة أو عن الشجرة عن الجنة ولهذا قال فأخرجهما مما كان فيه أخرجهما مما كان فيه من النعيم لأنهما كان في في أحسن ما يكون من الأماكن جنة وذينا لهم بالأكل من حيث شاء ومع ذلك أخرجهما الشيطان مما كان فيه وقلنا أي قال الله لهما اهبطوا بعضكم لبعض عدو وناكون في الأرض مستقرا ومتاعيا إهبطوا الفطر لجمح ولم يقل إهبطوا فمن الذي انضاف إلى إلى آدم وزوجه الشيطان ولهذا قال بعضكم لبعض عدو نعم وقلناه بدو منها نعم وقلناه بدو بعضكم لبعض عدو من الذي عدو للآخر الشيطان, الشيطان عدو لآدم وحواء. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يعني أن, أنكم سوف تستقرون في الأرض وسوف تتمتعون بها بما أعطاكم الله من النعم ولكن لا على وجه الدوام بل إلى حين وهو قيام الساعة في الآية فوائد أولا الحذر من وقوع الزلل الذي يمليه الشيطان بقوله فأزل لهما الشيطان عنه ومن ومن فوائدها بالضم إلى آية أخرى أن الشيطان يغر بني آلم كما قرى أباهم فإن الشيطان لم يسر عليه أن يقول لهما كل من هذه الشجرة بل دلهما دل بغروب وقاسمهما إني لكما دم الناصقين وقال يا آدم هل أدلك على شجر الخل وملك لا يبلغ فأتى بالأشياء التي تغريهما أن يأكل من الشجر وعليه فليحضر الإنسان من وساوس الشيطان الشيطان قد ياتي لإنسانه فيوسوس له فيسقر المعصية في عين ثم إن كانت كبيرة لم يتمكن من تصيرها مناه بأن يتوب منها فيسر عليه الإقدام ولذلك احذر عدوك احذر عدوك أن نغر ومن فائض والتكريمة أن الشيطان عدو للإنسان لقوله تعالى بعضكم لبعض عدو ومن فائد الآية الكريمة أن الشيطان يحرص على إزالة الخير عن بني آدم ويقائهم بالشر ومن ذلك أن الشيطان يلقي في قلب الإنسان الحزن والهم والغم كما قال تعالى إن من نجوى من الشيطان ليش ليحسن الذين آمن وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله فهنا يقول أخترتهم مما كان فيه من النعيم إلى ما ما لا يجدان فيه ذلك ومن فوائد الآيات الكريمة أن قول الله تعالى يكون شرعيا ويكون قدريا يَا أَدَمُ أُسْكُنْ أَنْتَ وزوجك الْجَنَّةِ وَكُلَ منها هذا شرع وقوله أقول نهبضوا بعضكم البعض الظاهر أنه كون لأنه سبحانه وتعالى يعلم أنه لو عاد الأمر إليهما لما هبط لكن هذا قول كون ويحتمل أن يكون قولا شرعيا لكن أقرب عندي أنه قول كون والله أعلم ومن فوائد الآيات الكريمة أن الجنة في مكان عال. تأخذين من قول اهبطوا والهبوط يكون من أعلى إلى أسفل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشيطان كان معهما في الجنة. لقول اهبطوا بعضكم لبعض العدو. Tia' ammalu, għadin fajt, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, jassap, ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يمكن العيش إلا في الأرض لبني آدم لا يمكن أن نعيش إلا في الأرض لقوله تعالى ولاكم في الأرض مستقرون وما تعمل ويؤيد هذا قوله تعالى فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وبناء على ذلك نعلم أن محاولة الكفار أن يعيشوا في غير الأرض إما في بعض الكواكب أو في بعض المراكب محاولة لا تجدي شيء لأنه لا بد أن يكون مستقرهم الأرض ومن فوائد الله الكريمة أنه لا دوام لبني آدم في الدنيا بقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ثم قال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتابع عليه تلقى يعني أنه أخذ وقبل ورضي من الله تعالى كلمات وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات فيكون الفاعل هنا الكلمات فما هي هذه الكلمات الكلمات هي قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون إذا خسرين إذن فالكلمات اعتراف آدم وحواء بأنهما أذنبا وظلم أنفسهما وتضرعهما إلى الله عز وجل بأنه Ilmäyvillä he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he, he,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 نعم نعم إيش نجوى النجوى الكلمة الخبي بين الرجل وصاحبه وكان المنافقون إذا أقبل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أو غيره الصحابة يتهامسون بينهم يقاطط للمؤمن وترويعا له أن يكونوا يتحدثون ما بقتله أو أو أو إدائه أو ضرره. نعم يعني هو الذي يوليها هو الذي يوليها على على من فعلها. نعم. إباحت ما على الأرض. إباحت. ما على الأرض. ما خلاف الله. يعني إنه أطلق المتاع. نعم يمكن يخ. وفي آه في آه في آيات أخرى أصعب من هذا. وَالَّذِي خلق لكم ما في الْأَرْضِ جَمِيعًا نعم كيف تمكن الشيطان من الوسوسة بآدم كيف تمكن الشيطان من الوسوسة بآدم وهم في الجنة وهو مطرود من رحمه الله نعم أما إذا قلنا إنه إن قوله هفظوا منها أي من الجنة فهذا يكون معهما وإذا قلنا إنه ليس معهما في الجنة فإنه يمكن أن يوسوس لهما Olemme vähän kaukana. On mahdotonta, että ihminen on kotona ja mies ulkona. On mahdotonta, että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 kun hän oli kokoontunut, hän puhui, että hän oli kokoontunut. Hän puhui, että hän oli kokoontunut. Hän Naruto on هذا joka الله yksi elämästänsä. Hän on yksi elämästänsä. Hän on yksi elämästänsä. Hän on Ja sitten hän skaapuu. Nenä mukana on aina kunta, Fela teki xehu mua xo. Fela xe k'inħħaati, fava vu t-tullu, għalemmi ma bada, janfarun, ma k'abla, foka, k'a, n'ha, n'ha, Ah, en, en, me äänen, en mietisimme, että meidän on oltava yhdessä. Meidän on oltava yhdessä. Meidän on oltava yhdessä. رَأَوْنَ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أولا. أولا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بَنِي إسرائيل آمنوا بما أنزلتم صدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كابر به ولا تشتروا بآياتي تمنع قليلاً وأي عيزة تكون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتبتموا الحق وأنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى فتلقى آرم من ربي كلمات تلقى أخذ حينما ألقى الله إليه هذه كلمات تقبلها وأخذها وهذه الكلمات هي قوله تعالى ربنا ظلمنا وفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. وقول من ربه هذا فيه إضافة الروبوبيّة إلى آدم وهي الروبوبيّة الخاص. وقول فتاب عليه الفاعل من الله يعني فتاب ربه عليه إنه هو التواب الرحيم والتوبة هي رفع مؤاخدة والعفو عن المذنب إذا رجع إلى ربه عز وجل إنه هو التواب الرحيم هذه الجملة تعليل لقوله فتاب عليه لأن هذا مقتضى هذين الاسمين العظيمين التواب الرحيم وقوله هو التواب هو ضمير فصل يفيد الحصر مش بعد والتوكيد هنا لا نقول الفصل بين الخبر والصفة لأن ما قبل الصفة أو ما قبل ما يحتمل أن يكون صفة ضمير والضمير يقول النحويون إنه لا يوصف ولا يوصف به طيب. إذن نستفيل مضمين الفصل هنا في فائدتين فقط هما التوكيد والحصل وقول التواب صيغة مبالغة من تاب، وذلك لكثرة توبة الله عز وجل على العباد فما أكثر التوبة من الله علينا على كل فرد منا، وما أكثر التوبة باعتبار أفراد التائبين فلذلك سمى الله نفسه التواب وعلم أن لله تعالى على عبد توبتي التوبة الأولى قبل توبة العبد وهي التوفيق للتوبة والتوبة الثانية قبول التوبة يعني أنه يوفق العبد للتوبة فيتوب فيتوب الله عليه وكلاهما في القرآن قال الله تبارك وتعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب ليتوب إذا هذه التوبة الأولى توبة التوفيق للتوبة ليتوب أي ليتوب إلى الله فيتوب الله عليهم توبة القبول وأما توبة قبول ففي قوله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات إذا التواب صيغة مبالغة من تاب وتوبة الله تعالى على قسمين أو نوعين الأول التوفيق للتوبة والثاني قبول التوبة وكلاهما في القرآن العظيم الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الواصله إلى من شاء من عباده وعلى هذا فالرحمن داخل في ضمن الرحيم لأنه إذا ذكر الرحمن وحده والرحيم وحده دخل أحدهما في ضمن الآخر وإن ذكر جميعا صار الرحمن باعتبار الصفه والرحيم باعتبار الفعل من فوائد هذه الآد الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على أبينا آدم هنا وفقه لهذه الكلمات التي كانت بها التوبة لقوله فتلقى آدم من ربي كلمات ومن فوائده أن منة الله على أبينا هي منة علينا في الحقيقة لأن كل إنسان يشعر بأن الله إذا من على أحد أجداده كان مانا عليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن قول الإنسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من خاسين سبب لقبول توبة الله على عبده وفيها أي في ربنا ظلمنا محسنا ولم تقبلنا وتحمّنا لنكون من, من خاسين فيها أنواع من التوسل الأول التوسل بالربوبية والثاني توسل في حال عد ظلنا محسنا والحال الثالثة تفويض الأمر إلى الله و الرابعة ربما يقول لأن كل مخصينة أيضا فيها ذكر العبد إذا لم يغفر له فهو توسل ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله تعالى يتكلم بصوت مسمون كيف ذلك؟ تلقى منه كلمات وتلقى الكلمات لا يكونوا إلا بسماء الصوت وهذا هو الذي عليه ألو السنة وجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام يسمع بصوت مسموع وحروف مقروعة ومن فائدة هذه الآية الكريمة منة الله عز وجل على آدم بقبول التوبة فيكون في ذلك منة الأولى التوفيق للتوبة حيث تلقى الكلمات من الله والثاني قبل التوبة حيث قال فتاب عليه ومن فؤاد الكريمة أن الإنسان إذا صدق في تفويض الأمر إلى الله ورجوعه إلى طاعة الله فإن الله تعالى يتوب عليه وهذا له شواد كثيرة أن الله أكرم من عبده من تقرب إليه ذراعا تقرب الله إليه باعا ومن تاه يمشي أتاه هارولة فكرم الله عز وجل أعلى وأبلق من كرم الإنسان ومن فائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين التواب والرحيم ومن فائد هذه الآية الكريمة اختصاص اختصاص الصلاة بالتوبة والرحمة بدلي ضمير الفصل ولكن المراد اختصاص بالتوبة التي لا يقدر عليها غيره ليس بكل توبة لأن الإنسان قد يتوم مثلا على عبده على ابنه على أمته وما أشبذ ذلك لكن التوبة التي لا يقدر عليها الله وهي المذكورة في قوله ومن يغفر الذنوب إلى الله هذه خاصة بالله كذلك الرحمة المراد بها الرحمة التي لا تكون إلا لله أما رحمة الخلق بعضهم لبعض فهذا ثابت لا ينحصر بالله عز وجل ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ثم قال عز وجل قل نهبطوا, منها قل نهبطوا منها جميعا اهبطوا الواو تدل على الجمع وهل المراد الجمع أو المراد التثنية بناء على أن أقل الجمع اثنانه لأن العلماء مختلفون هل أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع الثلاثة فمن قال إن أقل الجمع اثنان قال المراد هنا آدم وحواء فقط ومن قال أقل جمع الثلاثة قال آدم وحواء وإبليس لأن إبليس وإن لم يكن في جنة خرج منها أحدنا أبا أن يسجل آدم ولكن هو حولها يوسس لهما ويكلمهما فقيل لهم جميعا اهبطوا منها جميعا هل في القرآن اهبطا بالالف فيها اهبطا وهذا مما يؤيد أن الضمير هنا الواو إنما تذل على اثنين فقط اهبطوا منها جميعا أي الاثنين وهي حال من الواو في فيه اهبطوا فإما يأتينكم مني هدى إما أصلح إن مأتينكم فإن شرطية وما زائد للتوكيد ويأتينكم أيضا فعل مؤكد بنون التوكيد ولذلك لم يكن مجزوما بل كان مبنيا هل إيش؟ لماذا؟ لاتصاله بنون التوكيد لفظا وتقديرا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع طيب إما يأتي مني هدى أي علما وذلك بالوحي الذي يحييه الله تعالى إلى أنبيائه ورسوله فمن تبع الفاهنا رابطة للجواب جواب الشرط لأن الجملة بعد الفاء هي جواب الشرط والجملة بعد الفاهنا اسمية ولا فعلية اسمية وقول فمن اتبع من شرطية فمن تبع من شرطية وتبع في الشرط وألفى في قولها فلا خوف رابط للجواب أيضا ولا نافية وخوف مبتدأ انظر تداخل الشروط الآن جملة, جملة فمن اتبع هدايا فلا خوف جواب إن في قوله ما يتنه وجملة فلا خوف جواب فمن تبع إن ماتنكم من هدى فمن تبع هدايا أي أخذ به تصديقا بأخباره وامتثالا لأحكامه وأضافه الله لنفسه لأنه الذي أنزله عز وجل وأمر عباده به فلا خوف عليهم فيما يستقبل ولا هم يحسنون ما مضى بل هم مطمئنون غاية التمأنية لا خوف عليهم مما يستقبل لأنهم آمنون ولا هم يحزنون عما سبق لأنهم قد اغتنموا وقاموا فيه بالعمل الصالح في هذه الآية منها أن آدم كان عاليا في الأول لقوله اهبطوا والهبوط لا يكون إلا من أبكر منين لا الهبوط لا يكون إلا من أعلى طيب وهل الجنة التي أسكنها آدم هي جنة الخلد أو هي عبارة عن بستان عظيم كثير الأشجار كثير النبات كثير النهار في هذا قولان للعلماء والصحيح إن لم نقل المقطوع به أنها جنة المأوى التي أسكنها آدم ولو قال كيف تقولون إن هذا هو والجنة من دخلها لم يخرج منها قلنا نعم من دخلها لم يخرج منها متى؟ بعد البعث يوم القيامة أما الآن فلا وعلى هذا فالقول الراجح أنها جنة مأوى وفي هذا يقول ابن القيم في الميمية المشبورة فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. قال منازلك الأولى. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمه إثبات كلام الله بقوله قلنا ومنها أنه بحروف مسموع بصوت مسموع وحروف مقروءة بقوله اهبطوا منها جميعا. فلولا أن أنهم سمعوا ذلك ما صح توجيه الأمن إليه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن التوكيد في الأس الأسلوب العربي فصيح ومن البلاغة لقوله جميعا وعلى هذا فهو توكيد معنوي لأنه حال من حديث العرب لأن الشيء إذا كان هاما فينبغي أن يؤكد فتقول للرجل إذا أردت أن تفت على شيء يا فلان عجل عجل عجل هذه المرات المقصود إيش التوكيد والحث ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الهدى من عند الله أن الهدى من عند الله يقول فإما ياتي أنكم مني هدى ويشفر على هذه الفائدة أنك لا تسأل الهدى إلا من الله عز وجل لأنه هو الذي يأتي به فإن قال قائل إن ما يأتي أنكم إن لا تدل على الوقوع لأنها ليست كإذا قلنا نعم هي لا تدل على الوقوع ولكن الواقع يدل على الوقوع ما هو الواقع أنه ما من أمة إلا خلفها نذير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من اتبع هدى الله فإنه آمن من بين يديه ومن خلفه لقوله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن فائدها أن من تبع هدى الله فهو الرابح لا أحد غيره لقوله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أما غير الناس غير هؤلاء فهم دائما بين خوف من ما يستقبل وحزن على ما مضى، ثم قال عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب نحن قلنا إن, إن لا تدل على الوقوع ولكن الواقع يدل على الوقوع. ممكن أن نقول في الأ... في هذه الصيغة في إمامة ما يدل على الوقوع وهو التوكيد. توكيد الجملة يدل على الوقوع كما هو الواقع. يا ثم قال عز وجل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذين كفروا مبتدع. وكذبوا معطوبا عليها. أولئك أصحاب النار. الجملة خبر مبتدع. هم فيها خالدون. جملة في موضع نصب على الحال يعني حال كونهم خالدين. الذين كفروا وكذبوا كفروا بالأمر وكذبوا بالخبر فعندهم تحود واستكبار وهذان هما الأساسان للكفر لأن الكفر يدور على شيئين إما استكبار وإما تحود والنظر، كفر آدم كفر إبليس استكبار مقر نعم هو مقت لكن استكبار طيب كفر في علانها قومه نعم الاستكبار نعم لكنه ظاهره الجحود والتكذيب لأن قال جحدوا بها فهم في اسنتهم مكذبون لكنهم في نفوسهم مصدقون اذا ممكن أن نقول إن كفرهم استكبار وجحود فباعتبار أقوالهم إيش تحون وباعتبار أقوالهم استكبار لأنهم مقلون بالحق وقوله فقولا لن يكفروا أي كفروا عن الأعمال واستكفروا عنها ولم ينقادوا لها وكذبوا بآياتنا أي الآيات الآيات الشرعية الآيات الشرعية وإن انضاف إلى ذلك الآيات الكونية زاد الأمر شدة لكن المهم الآيات الشرعية لأن من المكدبين الكافرين من آمنوا بالآيات الكونية دون الشرعية فمثلا كفار قريش مؤمن بإيش بالآيات الكونية يقرون بأن الله خارق السماوات وأنه الراس وأنه المحيم وأنه المميت وأنه مدبر لجميع الأمور لكنهم كافرون بالآيات الشرعية طيب إذا بآياتنا ما دام أن الكفر بالآيات الشرعية ينتظم الكفر بالآيات الكونية فلنقل بآياتنا إيش الشرعية وإن انضاف إلى ذلك الكفر بالآيات الكونية ازداد قبحا وشرا وأولئك أي المذكورون وأشار إليهم بإشارة البعيد استبعاداً لهم واجتناباً لطريقهم لا ترفيعا لهم وتعالية لهم لكنهم لظاهر التبرؤ منهم والاستبعاد قال أولئك أي المذكورون أصحاب النار هم فيها خارجة أصحابها أي الملازمون لها ولهذا لا تأتي أصحاب إلا في الكفار ما تأتي في المؤمن أبدا كل ما في أصحاب النار فهم الكفار لأن المراد الذين هم مصاحبون لها والمصاحب لا بد أن يلازم من صاحب وقولهم فيها خالجون أيما كثير وهل المراد المكث الطويل أو الدائم يتعين أن نقول إن المراد بذلك المكث الدائم ودليل ذلك ثلاثة آيات كتاب الله آية في النساء وآية في الأحزاب وآية في الجن فآية النساء الحجوب هات نعم من أين أتيت بالآية هذه في في, في النساء أنا قرت في النساء وفي الأحزاب وفي الجن نريد منك ايه النساء ما تحفظ يحيى اقرا ما قبلها كل احسنت تمام وفي الحساب أي الله اعلى نعم جوهاب ما ما أصف. نعم تمام إن الله لعن الكافرين وعداهم صييرة خالدين فيها أبدا لا جلنا ولي ولا وراثيا في الجن أحسن ومن يصله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا طيب من فوائد هذه الآية الكريمه ايه جدال سلا ايه ربع طيب ميح. نعم لا لأنه لأنه الله ان الله هذا إن انه في من اهل التلاوفه اما من اهل التفسير فلا اظن يدخل في ذلك لكن لو لو سعاد فارجو أن لا يكون مبتدعا نعم نعم نعم اي ما هو شرط الورود؟ مو شرط هذا هو ما هو المسؤول عند العلم بر ال من رب التلقي لا بد أن يكون هناك ملقى ومتلقى نعم صحيح نعم. هذا ربما يقال يلزمهم تو لأننا إذا يلزم من قوان الطيبات ما ما ما طاب واست استلذه الإنسان أيضا الاختلاف والفوضى كل يقول هذا طيب وهذا يقول ردي ألم تعلم أن من الناس من لا يقول جهاد ويقول هذا خبيث مثل الصواري نعم ما يصلها ألم تعلم أن الدخان الآن في منارنه طيب، ولا يمكن، لكن المعنى أنه لكمال شريعته ما حل ما حل للطيبات ال... فقط، هذا هذا المعنى، نعم. إيش؟ إيش؟ بعدم تأبيده أحد, قا... أحد قال بهذا. أحد قال بها. طيب أرأيت لو أن أحدا قال هذا وقال رب العالمين أبدا ماذا تقول؟ من صدق نعم أين أنت ولهذا في الحقيقة أن هذه تعتبر منها فواتب بعض العلماء منها فواتب ورأيت تعليق لشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليل ابن قيم انتقد هذا بشدة حتى قال إنه لكل جواد كبوة ولكل صار من ومثل هذا لا ينبغي ابن قيم أن ينتصر له فلا ولا شك أن هذا قول ضعيف ولهذا تجد عقائد الأسلام وجماعة كلها فيها موجودتان لا تبنى تاني أبدا. عرفت؟ نعم. شق بالنسبة لي هذا كم؟ قصصه قصة الخدايا. النبي صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل أنهم ما شرطان علينا أن نحمل خبث هنا على خبث آخر غير خبث غير الخبث الوارد. ملع ملع ما في شيء بلا. خبث من من, من رائحة الكريحة. سحر السلال بآية قولي تعالى لا معين يعني. الذين الذين يشربون يقول ماذا يقول ما شاء الله لا يستدار راسك في شمك استجار وشرق انهدى وران يروح انت خلط الشرق خلط الشرق ما ما ما ما ما ما ما ما ما ما والبصل. ما ما ما ما شاء الله. في الآن ناس يشربون من أصح الناس نعم ما يثر ما يثر ولهذا رأيت بعض ال... بعض العلماء أول ما طلع قال إن شرب الدخان قد يجف وجوبا هذا إنسان نعم قال مثل لو كان إنسان يعني ل... ل... لتأخريه عن شرب السجارة داخل ولا يستطيع صلي إلا هو شر الدخان والوقت ضيق الآن لو دخلك الله أكبر ما يده يقول الله أكبر ويقسم الله لمن حميده نعم قلنا يجب على هذا يشعر نعم رأيت أظنه في مجموع منقور <تصفيق> لا مذهب كل مذهب يعني الآن اتفق الأطبة على أنه ضعر وأن كثيرا من الأمراض السراطنية الرئوية واللثية منه، ولهذا يحذرون عنه وبلغ نقلا متواترا عن جميع الطيارين أنهم إذا حاذوا سماء الولايات المتحدة انتنعوا من الدخان، أبدا ممنوع حتى في, في أجوائها هنا أما عدل المطاعم والأسواق العامة فهو ممنوع من عنباته لأنه مأثبت أنه أنه ضرر وعن هالدخان اللي يتطاير من السجارة هذا مضر جدا. فاضنعت عن الذي يستنشقون أو يم... لا ما عندنا فيه إشكال. يعني ما في إشكال عندي إطلاقا أنهم من المحرمات. ومسألة يعني مسألة المال فيها أشياء يمكن ينفق عليها الإنسان أكثر من الدخان والحلال ما فيه أشياء. لكن ضرره الواضح هنا. Entä tiedä, يقول هذا وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أو في هذه السورة كما تعلمون مدنية وفي وفي المدينة قبائل من اليهود فلذلك يوجه الله الخطاب إلى بني إسرائيل هه وهذا الذي قبلها أي من أيه؟ طيب من فائد الآية الآية قبله ولا يكفر وكذب بآياتنا ولاك أصحاب النار هم فيها خالق ولاك النار هم فيها خالق من فائدة الآية الكريمة أن الذين اجتمعوا بين هذين الوصفين الكفر والتكذيب هم أصحاب النار فإن اتصبوا بأحدهما فقد دل الدليل من جهة أخرى غير الآية أنه يق ويكون من أصحاب النار وهنا الكفر سبق أن شرحناه وقلنا الكفر بالنسبة للعمل والتكليف بالنسبة للخبر ومن فائد هذه الأيات الكريمة أن هؤلاء الذين يتصبوا بهذه الوصفين مخلدون في النار لقوله أولئك أصحاب النار والصاحب هو الملازم لمن صاحبه ومن فائد الآيات الكريمة أن ظاهرها أنهم خالدون فيها أبدا وقد صرح الله به في المواضع ثلاثة معلومة ثم قال يا بني إسرائيل إسرائيل هو من؟ يعقوب ابن إسحاق ابن براهيم فجده إبراهيم وإسماعيل أبوه إبراهيم وأولاده أولاد عم لبني إسرائيل ولهذا كان العرب وبني إسرائيل كانوا بني عم يحصل بينهم الفتن والعداء والبغض ومن ثم حسدوا عن بني إسرائيل العرب لما كان محمد صلى الله عليه وسلم منهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروها بقلوبكم واذكروها بأسنتكم واذكروها بأعمالكم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 وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين وقول التي أنمت عليكم